ببشرى إن نان المحفجررا في شاب قد شاد صحوة للدينك براج الإسلام بشررى إن ن الماحفجررا في <تصفيق> شاب <تصفيق> قد <تصفيق> شاد <تصفيق> صحوةً للدينك